ال متعفر من حنه تطفى لك ذوبتني ويلا يا مظلوم ويلا مظلوم ونينك اسمع او يرتفع والناي مظلوم ويلا مظلوم من دون كل وانا اميز وانا العمر لا دم ولا عوفنا لو بد ما لحببت تعيدها عنا حتى بعبد لو تريدك دفنك اسمع وتنك والطم على الرام ويلا يا مضروب ويلا يا مضروب إي أصيح حسين مرة ومرة عبا جانباني وتعرف يا اخو يا بس دبحتك يا حسين كسر الظهري اختك صبورة وانت عن تدري بس ما احتمل انظرت ومك تجري خيلك رجع لي دون خيال جن متعفر بالرمال ويلا يا مظلوم ويلا يا مظلوم طالع نجم نحسي وغايب سعدي تقبل هواشم كل همردك شبدي والله دمائر الحرب وانا بوحدي أمسك طفل يشري الطفل من عندي حرما وفاقدة وما عندي حماي ولا يا مظلوم ولا يا مظلوم يساري حرملة والشمر يمناي ولا يا مظلوم ولا يا مظلوم يالا اتحلت من قبل وفاتي لا صارت على فقدتك حسراتي نار الخيام حرقت يا أخوي أعبادي ويم مصرعك رحاتي وجياتي ركضت الدهشتي والحرم صابا حسين ولا يا مظلوم ونادت الشمر لا تذبح حسيني دره حيل تکسبها سكنه العزيزه بصوتهم ضربها حتى رقي الطفل ما رحموها سبوا علي وفاطمه مشيتمها عزيزه عليك امشي وين انت اخوي ومعني معوده امشي بليا ويلا يا مظنون ويلا يا مظنون